هل تطعيم الاطفال من الشركيات يعني التطعيم من الامراض التي يمكن ان تكون يعني منتشره فيكون هذا من باب الوقايه لا اعلم دليلا ان هذا من الشركات امراه عصبيه شخص اشترى سيارة بتقصير سياره بالتقسيط